بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء, يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى النار رب م ك ش ف ع ن النابلسي ا ع ذ ا ب إ م للعلوم ا ل ا ء ه م ر س و ل م ب ي ن ثم ت و ل و ا ع ن ه و ق ا ل و ا معلم م ج ن و ى ا ل ه د ا شركه ع ع و ي ه غير ا ب ح ي ه ذات م ض ي و ن اجتماعي ل م م ن ت ق ولقد ن و فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أ ن أ د و ا ان أ د و ا الي عباد الله إ ن ي لكم رسول أ م ي ن و أ ن لا تعلو على الله إ ن ي آ ت ي ك م بسلطان مبين و إ ن عثب ر ب ب و ر ك م ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فدعا ربه أن وإن ه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ل ا ت مضمون م وترك ا ل ج ت م ا ع ن ا ه م جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه و ن ع م كانوا فيها فاكهين كذلك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 ولقد ا خ ت ر ن ا ه م ع ل س ي للعلوم ا م ي ن آ ت ي ن ا ه من ا ل آ ي ا ت م ا ف ي ه الأولى وما م نحن ن ب ش ر ي ف أ ت و ا ب ب ا ه ن ا إن ك م ص ا دعويه م خ ي ر أم قوم ت ب ع و ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م أ ه ل ك ن ا ه م إ ن ه م ك ا ن و ا م ج ر م ي ن و م اسماء خلقنا ل ا الله ت و ا أ ر ض وما بينهما ا ما ا ع ب ي ن ن خ ل ق م ا ل ا ح س ن مولا, عن مولا ش ر و ن من إلا ل ا رحم ل ه إنه هو ا ل ع ز ز ي الرحيم إن ش ج ر ة الزقوم ط ع ا ا م ل أ و ي م م ت ك ل ه غ ل ي في ا ل ب ط و ن كغلي ا ل ت م ي م خ ذ و ه ف ا ع ت ل إلى و ه س و ا ء ا ل ج ح ي م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 سندس و ا س و ع ه ا ب ل ي ن كذلك و و ز ج ن ا ه م ب ح و ل ع ي ن ي د ع و ن ف ي م الموت الاسلاميه ب ك ف ا ا ل م و ت إ ل ا الموتة الله أ و ى و و ق ا ب ا ل ج ح ي م فضلا م ن ربك